I don't I mm -hmm. والجاه من عباد والعالمين إذا جاءتكم الحسنة قاولن لها دنيا وإنت صدهم شجية يغيروا في موت ولمع ألا إنما طار يعلم وقوم وما قال ويرى الله الذيكم إلى له وهو صفرت ما لعادين وإذ أدينكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون منا مَنْ لَا يَعْشِنَ فَتَمَمِ قَاتْرَهُ إِنَّ رَبَّهِمْ وَتَهُوَ تَقْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُلْ هَادِبُهُ وَقُلْ هَادِبُهُ وَأَمْرُ الْقَوْمَ كَيَأْفُدُوا بِأَمْرِهَا تَأْرِيكُ دَارَ الْفَاسِقِينَ لَأَصْرِفُ عَنْهَا يَتِينَ الَّذِينَ تَكَذَّبُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَلِّ الْحَقِّ وَكُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا لَّاسْتَدْلُوا يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الضَّلَالَةِ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ من وكادوا يقتلونني فلا تشبث لي الأعداء ولا تجعلني مع القرم الظالمين قال رب اضخل لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وألتك العذل سينال ضدهم وضفهم ودليل في الحياة الدنيا وكذلك لذي المفترين والأذين عليهم السنيات متاب من بعدها وأمل عن موسى الغضب واخذ الألواح وفي نشوة آهدا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختارا قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذ أخذهم الرجفة قال رب لو شئت أتهلكنا بما فعلت سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. What do ويبات ويحرم عليهم القبائس ويضع عنهم ويضع عنهم نصرهم ولولا التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعلوه ونصوه واتبعوا النور الذي لمعه من الله لا اله يعرفون وقطعنا مثنتي عشر تأثبا قلهم ما وأوحينا روح خطوة ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا نغفل لكم خطيئاتكم سنديد المحسن فبدأ الذين غلبوا منهم قولا ويع الذين قيل لهم فأرسلنا عليهم, فأرسلنا عليهم بما كانوا يظلمون، وجعلهم عن قرية التي كانت حرة البحر الذي عدون في ثنتي التتيهم التتيهم هي يوم ثبتهم شروعه وله. وَمُعَدُّونَ عَلَى دَأَبٍ شَدِيدٍ أَمَّا عَمْرَتُهُ إِلَى رَبِّكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اتانا علمه يوجعون فقال المن بعدي كن الكتاب ياخذون ما ربنا ننسى ويفونون